إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن مِن إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر, الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. الا لا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم قاتلوهم يعزفهم الله بأيديكم ويخصهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء.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 قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا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 It-tahtoivat he heidän مِنْ heidän اللَّهِ joiden heidän on heidän heidän heidän heidän heidän heidän heidän heidän heidän heidän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 فلهَّهُ عَد كُِ شيءَيئٍ قَدير إِلَّا تَن صروه فَقَدنَ صَرَهُ اللههُ إ أَخْجَهُ النَّذينَ كَثَرثَان يَثْنين إِذه مَا فِي الغال إذْهُمَا فيِي الغَالِ إِذ, في إذ يقولُول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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتабت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعاثهم فثبّقهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خدالو ولو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بدت الفتنه من قَدَلّوا وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَالِحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّنِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤ إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم لَا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاض.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 وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَرِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي جايدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفر في الحر قل لا رجها إنما أشد حر لو كانوا يفقهون فَالْيَضْحَكُ قَلِيلُ وَالْيَبْكُ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِلَّا رَجَعْكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُ مَعِي عَدُوًا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 ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعززهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السور والله سميع عليم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وعبدوهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بِأَنَّ لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران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 التابون العبدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Ma kanal Nabiyy wa alathin amanu ain yastqfuru lil mushrikin walaukanu uli qurbah walaukanu uli qurbah min baghd ma tabyana lhum anhum a-shabul jahim wa ma kanastqfur إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواهم حليم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ وَلَا يطعون موطئ يقيض الكفر ولا ينادون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح.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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتهم عزيز عليهما عنتهم حريص عليكم بالمؤمنين.